إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ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 Fainn ham la akanon minha, fmalion minha albuton. Thumma innal ham alayha lshoban min hamim. Thumma inn marjgham la ila aljahim. Inn ham alfau أرهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذلين فانظر كيف كان عاقبة المذلين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن يعمل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 illa man huwa salil jahim wama minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnul musabbihun wa in kanu yaqulun law anna indana dhikran